بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الطلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون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 وَإِذَا تُتَلَّعَ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَا مُستَكْبِرٌ كَأَلْمٍ يَسْمَعُها كَأَنَّ فِي أُذُنِهِ وَقَرَنٍ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ نَعِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ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 وفطاله في عامين أن اشكره ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وطاخبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليك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 ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير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 ولئن سألتهم من خَلَقَ السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد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 ألم تر أن الله يُلِج الليل في النهار ويُلِج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كلُّه يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير.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 وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجُن كَالظُّلَّةِ عَلَى اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَاهُمْ إلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدُ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إلَّا كُلُّ خَتَارٍ كَفُورٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَأَخْشِوا يَوْمَ واخشوا يوما لا يجذي والد عن ولده ولا مولود هو جاذي عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحال وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله علي O